إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرعوا نخيل صنوان وغير صنوان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 ياكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه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 I'm <laughs>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 كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متابا ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أَفَمَنْهُوَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ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 قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما أبى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن تبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي